إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَٰتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَٰهِرٍ مَّجْنُونٌ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ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 قال قائلهم انني كان لي قرين يقول اانك لمن المصدقين اذا مت ما وكن لا ترابا وعظاما ااننا لمدينون قال هل انت مطلع خط طلع في سوا الجحيم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 ثُمَّ إِنَّ لَهُم عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ على آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ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 واجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجد المحتمين إنه من عباد والمرمين ثم أغرقنا الآخرين وإن منه عاتهم إذ يدرون اذ جاء رده بقلب سليم قال لاذيه وقومه ما لا تعبدون فاذ كان امنه فاندى الله كل دين سمع منكم رب العالمين فنظرنا لرجل ثم نجيه فقال اني سخين. تَوَلَّى عَنْهُمْ غَيْرَ لَائِمٍ فَرَأَى إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْتُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنفِقُونَ فَرَأَوْهُ عَلَيْهِمْ بَغْيًا وَالْيَمِينِ فَأَعْرَضُوهُ إِلَى الَّذِي يَحْكُمُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ مَن حِسَانَ قالوا بنا له بنيانا فألقوا في الجحيم فأرادوا به شيبا فجعلناهم الأسفلين وقال إني لاهز إلى ربي فيهدمين رب عبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليل فلما بلغ معه الشعي قال يا ابني إني أرى في المنان أني أربحه فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستدلني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلنا وسلوا من جديد وناديناه أيها إغراهيم قد صدقت الرؤياء ما كذلك نبي المحبنين إن هذا لهو البلاء المدين وطريناه بذرح عظيم وسرتنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نبي المحبنين إنه من فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وداركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذرن نبينا محسن وظائما لنفسه مبين ولقد منلنا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكود العظيم ونصرناهم فكاينهم الغالجين وآتكم ياهما الاكفاض المستقيم وهذيانهما استراة المستقيم وصرتنا عليهما في الاخرين سلاما على موسى وهارون انك كذلك نذير المحسنين انهما من داوينه المؤمنين وان من يرا المرسلين القران ليقوموا ان لا تستقيم فاجعلوا ذهله وكبرن احسن الخالقين الله ردت رد اذاء رئيس من اولين تكلموه فانهم إلا عباد الله المخلصين وشركوا عليهم في الاخرين سلامٌ علَى الَّذِينَ هُمْ مُسْلِمُونَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ كَانَ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ وَمَا جَعَلْنَا مِن دُونِهِ آلِهَةً وَلَا هُوَ عَلَىٰ حِفْظِهِنَّ حَفِيظٌ وَإِنَّهُ لَكَمُرٌ عَلَيْهِمْ نُصْبِحُ لَنَا لَغَيْنًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِن يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُضْطَرِّينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ